بسم الله الرحمن الرحيم والمازعات غرقا والناشطات نشطا السابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الراتفة قُنُوبَ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ يَقُولُونَ أَئِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتىك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس فوا اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن ك وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى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 رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ما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 وَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى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 بما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها إنما أنت مذر من يخشها كأن لأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها